غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الكتاب من الله العزيز الحكيم INN FI SAMAWAATI WAL ARDI LAAYATIN LIL MU'MININ WA FI KHALQI KUM WA MA YUBATHU MIN DABBATIN AYAT AYAT LI QAUMIN YUQINUN WA ICHTILAFIL LAILI نَهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاوَاتِ مِنْ الرِّزْقِ فَأَحْيَاهِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِي فِي آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليك يسمع آيات الله تتل عليه ثم يصر مستكبرا ثم يصر مستكبرا كألم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا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 أَمْ حسب الذين جت رحصين آتي أن يجعلهم كالذين آمنوا أن يجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أم أحياهم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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا إِلَّا إِن قَالُوا أُتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 وللله ملك السماوات والارض ويوم تقوم الساعة يوم اذ يخسر المبطلون وترا كل امة جاثية كلهم Tudaa ila kitäbihal yöo Kullu umma tudaa ila kitäbihal Al yöma tujzawna ma kunntum tajamaloon Hääda kitäabuna yöntiq عليkun بالحق إن كنا نستسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين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 والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري قلتم ما نَدْرِي ما الساعة قلتم ما ندري ما إن نظن إلا ظننا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَى لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءُ Kum hävät, ja kuin tulee, ja kuin tulee,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 وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ الله